أو لم يروا أن نس قل ما إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يغصون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم